بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعه مما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أغذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا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 من كان يظن ألا يصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم اللي قطع فليظهر هل يذهب نكيده ما يغيرو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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِبٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ فِي أَبْضُمٍ مِن يري يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غنم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبعد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 فجتنب الرجس من الأوثان وجتنب قول الزو هنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاوَاتِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظ شغائر الله فإنها من تقوى القلوب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 والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صفا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 وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي قرية أهلتناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وأملوا الصالحات في جنات النعيم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 لا يدخلنهم مدخلا رضونه وإن الله عليم خليق ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله عفو غفور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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفو لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُل لِلَّهِ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُم بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْقَتَلُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ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 وَإِذَا تُتَّلَعَ لَهُمْ آيَاتُنَا بَيْنَهُمْ تَعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا هُوَ الْأَفَأُ نَبِيُكُم بِشَرِّ مِن ذَلِكَ أَنَّ رُوَاعَدَهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آموا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحوا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملت أبيكم إبراهيم، وسمّاكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، وتكون شهدا على الناس.